انعاتهم حصونهم من الله فأتاه الله من حيث لم يحتسب وقد في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء عذبهم في الدنيا لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يُشَاقِ الله فَإِن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 الله شديد العطاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون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 وَمَيِّوَقْشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ يَقُولُونَ رَبَّنَا غَفِر لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رءوف رحيم الم تر الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب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 سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارع المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم